Ketua Rasul datuk Shadiyah, dah had bani hamil, walau kuat Shadiyah. Kuli aman tahat ketua Rasul datuk Shadiyah, dah had bani hamil, walau راح بالدعوة تحقك إنك تباعين الحقيقة ودع بباطل لجرية فيك الحقيقة الحب العدل هم لا تجدكك والوقت تمشي بالدقيقة والراخطة ودراس جدين التجيب من اخباه طرق و احرب تعدي في بريقه باليأمية حوى على غاق الطريق مجمورة بالشابه تعشق عدو يفكر في عشيقه من هو بالسلقه بي ما يسكن عشيقه